السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نهدد إليك على النبي والسلام عليكم ونعود بالله تعالى من فرور ينفسينا ونفسينا في عمالنا من مميات الله تعالى في نردنا ومن ضفرها لأن تشر ردنا إله اللهم احتقوا لا شركنا وأشهر مسيدنا ونبينا وعظيمنا أستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم لأينا إذا ما عدا مثلا إنك مما بارك الله هذا هو النفاق الثالث لنا مع قصص القرآن الكريم بدأنا بمقدمة عن القصص القرآنين ثم بدأنا بسروع الماضي الحديث عن قصة الاستخلاف واليوم شاضر تعالى نتحدث عن قصة خط آدم عليه السلام مما قلت وكيف أخلق وما هيئله ولكن كما تعودنا مذكر قبل بداية درس اليوم بما حدثنا في الدرس الماضية أو درس الماضية قلنا يخرج في الله أولا ما الهدف من دراسة الأصص القرآني لأننا لنعديه ويقولون الله أصص القرآني نحن نحكي من حوالي القصص ونوع اللي فيها ولا نحمي الهدف عبا هم هل تقولوني فأيهم ومعين ما هذا؟ هذا كما الدرس الماضي عبا لا نيس نعم نتعلم نتعلم هو كل ما صحيحة بس نقولنا الدليل الهدف كنا فيه أقصو ألم القرآن الكريم كان في قصصهم عبراتهم لأولي الألباء وهذا الهدف الهدف النوائي عبر لمن عن دعاق بطارة أنه تستطر في وقاع إخوة سنتكوها هو نفس الوقاع في فقع الآن بس ما عليه غير بس الأسماء والأشخاص وسترى أنه كيف نستفيد من قص القرآن تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة إلي قصة الاستخلاص ففي سؤال كيف خلق الله عز وجل الملائكة من نور وكيف خلق الجنة من نار ومن من نار حتى قلنا يخبر هذا أن أمور لك يفتر سبحانه وقال لأنك من خير نعم قلنا يخبر لجما نتحدث على القرصة القرآن لا سبيل لنا إلا ما أخبرنا الله عز وجل به يقول لربنا خلق الملكة منه وخلق الجنة من ملك كيف خلقهم والله هل من التي استأثر الله عز وجل بعلمها ولذلك عدد الله أن تقصد بالاستخلاف مما خلق آدت وكيف خلق وهياته ويقول الله خبرك العالم هذا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم التقل للمضلين عرضا يبدو يقول له غالما من خلق آدم إزاي؟ لابد يقول إيه؟ هل يقول ناعي من أشهد نفسه عندنا خلق؟ مشيت ناخذ كده رحت في خلقي بنفس ذاك المرض هو الذي اخبرنا به بان لا سبيل لنا لمعرفة الاوصاف القرانيه الا من خلال ايه اللي من خلال الكتاب والسنه عادي طبعا تدخل انت كما قلنا في الدرس الماضي في بعض التفصيلات اللي لك إيه؟ ولقد همك في وهمبيه الدوله ارادوا به هذا الرب هذا وباشك اده ولا كو عض عليك ولا شبالة السماء ولا تفرهم الزين ولا شب ظل يزول يا هذا الأمور لم يخبرنا بعض قلبها لو في فائدة فان أخضرنا لولا أرى أبوهان ما هو أبوهان المغنى وتعالى حافظ الله حاطر قام بإننا نعرفنا المعنى لكن المستزم نصر أمور بعض المعنى أيضاً يا الكلام قلنا إن رفض الخليفة في القرآن الكريم في الكتاب والسلم من انقسم إلى قسمية انقسم إلى قسمية تعرف القسم دولوا كويس ولا لازم نراجع معلش لو خيرنا عوده في ايه يعني كلكم ابائي واخواني فاضل بس يا تعلمنا اعمل في طلب العلم العلم هذا اخو الهلال العلماء العلم كالطائر كده هيقيد قيد قيد ازاي بالكتاب لازم تكتب وزيكي مرة قال الذي علمك إليه? بالقلم، الذي يتعلم بإليه؟ بالقلم وهذا إيه؟ وزيكي أحمد شو كده؟ من يومي أقول ليك يرضو بالعيزة من من عمري إلى إليه؟ إلى أن يعني ففوضة عز وجاء فبيقول ماذا تطرق المحبرة؟ شو كده محمد قال مع المحبرة إلى المقبرة يبقى تموت وإنت كده يأخذ منك الورقة وعمين؟ بعد ما تموته والله تتكلمت له هو ماته هو إيه؟ وهو بيأتهم في المسألة إيه؟ في المسألة معيه وذلك عندما قلت ابن جير الضمري وهو يموت يجود بنفسه ودخل على واحد في التنوذي ما يسأله في المسألة في المواريس طب بالله واحد أنت تموت يعني, يعني أنت فيه وانت فيه المسألة في المواريس فأنا أبعاً وأنت في هذه الحالة لأن عبكت أنت فوق وأنت تسأل المسألة قال الله لا أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أخرج وأ فلقى ربنا تبارك وتعلم أفضل من أنت تلقاه وانت هي وانت, وانت, وانت لم تتعلم يبقى لفظة الخليفة القآن الكريم مقصد بها معنى يعني. معنى الأول يطلق على البشر أني معنى تستخلاف لفلان يقال فلان تستخلق وفلان في تجارة الخليفة له لماذا قبل علم لعلة المرض أو الصر أو الموت أو لأنه غاهر ورزيزي سيدنا موسى قال يا أخي في قومي طيب أغلبوا القوموا ليه؟ أن قال اللي قالوا يا ربي أنا ليش موجود ورسول الله عليه عندما خرج في غزو التبو خلف علي ابن أبي طالب عليه على, على النساء والصبيان لماذا خلف عن النساء والصبيان؟ عشان الناجي مش مهوسة وقالبها في غزو طيب وأيضا إخوتي و.. و.. و.. و.. و.. و.. ده معنى لايه؟ ده معنى الاستخمار و.. و.. وعمر بن الخطاب عندما دخل عليه هو بيموت قال يا ابن ألا تستخلف واستخلف لنا خلاص وآخر بيموت اللي فاتب هي مجرد استخلاف بالنسبه للنفس وقد يطلق الاستخلاف اخرى بلا ويقصد به وده المعنى انتزاع الرب تبارك وتعالى الاختبار والامتحان من المرة بيخلق والتشريف وده هو المراد اللي احنا هنتكلم عنه ولذلك احنا كلنا اخذنا درس ماضي فيما شرف الله عز وجل وفضل ادم على بقيه المخلوقات ايه الفارق بينه وبين الحيوانات ايه الفضله اللي طبعا طبعا بالعقل والعقل ده هو ايه تميز بين الحسن والقبيح ده في انسان يخلنا في دخل وضد نفسه بمصيبه وضربني على بالك امثله وان الانسان إن بيقول ايه إتا... تروح تاكل عند ولاد فلاجيب ماسك تاكل معاه كانك هتدخله المستشفى وانت ايه عندك المعلقه خاصه من كتره الاكل الحيوان دي تاكل حيوان ده انت تاخذه منه بالعقل يا ابن تحط ثاني ما رضاش يا ودي عليها ايه بدور عليها حيوان الحيواني يا أخوة لا يأتي إلى مرحلة التكاثب إلا في فترة معينة. طيب الإنسان منزلوا الله دي شهوة حيوانية. دي شهوة حيوانية؟ دي شهوة حيوانية؟ بدل... وانت ربنا تفضلنا على الحيوان بالعقل. الحيوان ما ينفع نعمل شيء بطوء. لا يكون بعمل أمر. طيب يالله العظيم بالله إحنا لو رحنا زي النمج يا أخواننا كان حدا يوجد زيني. زي النمج طيب. ولا في نظام في حاجة أبداً. ما فيش بيش نظام ولا في أي أمر بدي. احنا في الجمعة عادينا نرس الناس بس مش عادينا نصور نفسينا في الله لازم خطوطة لازم وعشان بس ايه ننتظم بس للصحوات وذي والله ربنا بيزم العقل لا بميزم بالكلام نظر ما كل يوم كذا كلم وسيدنا سلام سمع الهدهد لما اتكلم واللملة لكن ربنا فضلك بايه فضلك المولى تبارك وتعالى بالاستخلاف فضلك بايه؟ بالاستخلاف سواء على ذلك يا اخوة يا دم سؤال لماذا اختص ادم بالذات ليكون خريفا يا ربنا اختر آدم فقط بذلك يقول خليفة الله؟ نعم. لأن الإنسان يعمل... قامل لأمان. نعم لأنه هو الوحيد الذي قبل أمان. والوحيد الذي قبل وذلك قمنا إن كون المرصبات ترعى في عرضهما ذلك منكم التقبل وصال صبت. لذلك الذي قبل؟ هذا. طب المفروقات لماذا لم تقبل؟ لأنها عارفة الاستباعية هذا الأمر. هو افعل وليه ولا تفعل. السؤال يا خير أيضاً العلماء أخر من كل مرة تبارك وتقاربوا كملكة إدجاء القارب الخليفة على أنه يجب تعيين خليفة فتعيين الخليفة في الاسلام له أربعة أربعة ولماذا عبد الله يأتي؟ محمد صيف عبد الله أولا شكرا أيوة في الثلاثة أربعة ثلاثة منهم موجدين الآن واحدة خلاص من أن ينتهي أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم يركو زي كما في حالة أبوكر الصديق، النبي يوم النس في الصلاة، فالصحابه قال لقد رضي الله النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم ليه لدينا أفرنا رضا وليه؟ من النيان، هذه الحالة والحالة ثانية أن يرص الخليفة الذي قلبه، كما فعل عم. أبوكر الصديق، نص على خلافة عمر الثالثة، أن يختاره أهل والعقد، كما حدث إخوة الله من؟ فيروح إسمايلي بنعفر ديباه معاه، من البلد الإخطار بسينا عمر جعل الأمر في ستة نفر الذين مثل قول أمر الثالث أن يتغلى بسيخوة، فهذا يقرر على هذه الدين هذا لا نقبل ونرضى، لكن هذا يقرر عليه، يقرر على هذه درس اليوم يا إخوة خلق آدم عليه السلام عندما يقرر بالله يعني معلش في الأمور رب الله ما فيكم من لازم يا في أي مسألة تحققها في مسألة الدين لازم تعمل أمر معين أن تجمعهم نصوص النصوص اللي في المسألة الواحدة وبعد ذلك تبديد ايه؟ يتبصّل المسألة ولا تجد يا إخوة ضلال أحد من الناس إلا لأنه خد نص وسبل نص التالي ولذلك تجد قصة تاج المسألة إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه طاعة يقول الله أنا أسكولك نساني لما تيجي تيجي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه من قال لا اله الا الله دخل الجنه في طبعا فرق الاختلاف الاسلامي ولا خلص من قال لا اله الا الله لان انما لا هو تصديق بالقلب فقال له له الرغم ليس مشكلة إذنها سارة عملها لا يوجد مشكلة وإذن مدعو خذوا له تلك خصوصا صنقا من لا يدخل الجنة قتات اللي هو النماء أخوانا هو داخل ولا بيت تعارض مخته وهو ولا لا يدخل وهي نقول لا يدخل جنة قتأت. الجنة قتات والعذر الثاني من قال له له دخل الجنة ففاجئ الطلاب مين سير فرقه تاجر حديث متكفر على كود المجتمع لما بكافئ والقف له قدام وثقه يقول لك صحنه ببع على بعض مشكله كده هو المشكله دي بقى النصوص الايه المسائل فاجئ عندما يدخل لا يدخل الجنه لا الجنه دي الناس اللي بتدخلها بعضهم بعد ايه بعد بعض في الناس مش بيدخل لا يدخلها مع السابقين الاولانيين خلاص؟ طيب ومن قال لا إله إلا لا لأ الله؟ لأما لا إله إلا الله، هل إله شروط؟ لا بده إيه؟ لابد أن تؤدى وضعبط الإنسان يقوم به فتجد المشكلة عندما أحدث خلال يعرف أن فراد أخذ بنصه إمتى قد نأخذ نصه واحد بس؟ إن لم نجد في المسألة إلا هو النص إلى الوجود، هو أدل في البال نأخذ به، غير كده؟ يبقى لازم نجمع عليه، لا يجمع عليه، فتجد مثلاً تدخلت القصة، تخلت سيد العال قلت له يا ر ومرّ خلقه من ترى ومرّ خلقه من صلصال من حمع بس ربنا خلق الآل من دي ومن ترى ومن صلصال هل تعارض خلال كريم نقول أخي لم يفش تعارض مما مم مم خلق عادل؟ هو ربنا ذكر قبلنا ربنا عز وجل أولاً قال أنه خلق عادل من ترى خلقهم ليه؟ من ترى فقال ربنا عز وجل تعالى إن مهدل عيسى. ان باباك كمثل ادم خلقه من التراب فقال ربنا تبارك على ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب يبقى ده النص ايه فقال من تراب ممكن الايه الاولى تنص صراحه على أن آدم خلق خلقه من تراب طب الايه الثانيه خلقناكم خلقناكم فأني ليس المراد انت, أنت الآن مخلوق من ترى ولكن المراد يخطي فلا أي أن أصلكم الأصل الأول وآدم أليساً كان من إيه كان من ترى إذن ربنا كان يجلق الأخبر خلق, خلق آدم من إيه خلق آدم من ترى وقال تبارك وتعالى والله الذي خلقكم من ترى وهو الذي خلقكم من ترى ومن آياته أن خلقكم من ترى عافق أول درس تتعلمه الياض في خلق آدم عليه السلام أنك تعلم أن أصل خبقتك من تراب يطع بالأقدام أو من ماء تغسل منه الأبدام يبقى فعلا ما خدت أبقى أصل خبقتك تراب تراب, تراب يمجزه برجل طيب وسيلان هو من تراب وإحنا قولوا احنا من ما من نطفه النطفه دي لابد انت ايه تغتسل منه يبقى شوف انت اصلك فين تراب ونطفه وبلاغده او ما او مخوات الله تغسل منهم الابدان علامه تكبر رفع راسك وعامل نفسك فيها سبع لدين على ايه ولا اصلك اصلك تراب او ما فلو اول ده نفسك اللي الآية الثانية قلت للأصبر ربنا تبارك وتعالى أنه خلق آدم من طيّن خلقه من طيّن فقال ربنا تبارك وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طيّن بشرا من إيه؟ من طيّن وقال تعالى فقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيّن قال ربنا تبارك وتعالى في وسط الطيّن فاستفتهم هم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب فمس. دي صفه دي ايه صفه الطين ربنا من سمي يبقى لو اتخلقت من تراب لا تاني خرجت من ايه من طيب وصف الطين بانه طين ايه لازب النص التاني تكمل اخبارنا الله تبارك وتعالى انه خلق الانسان من صالصال من حام ام مسنون وقال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمى مسنون قالوا تبارك وتعالى وقد خلقنا الانسان من صلصال من حمل مسنون فقال تعالى خلق, خلق الانسان من طين خلق الانسان من ايه اخبر ان خلق الانسان من صلصال كالفخار صلصال ايه كالفخار يبقى هذه هذه الامور صلصل ايه صلصل من حلم المسلم او صلصل ايه كف الخضر اثبت الى السنه سنه شريعه الكتاب الذي الكتاب لا يتبرر في السنه التنزيل وابن ماجه وصححه الباني برقم 633 من حديث انس عن انس بن مالك ضعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل والله عز وجل خلق ادم من قبضه او قبضتي الاثنين صحاب ضم ليه ضم القاف او قبضتي من قبضه او جميع الارض من قبضه او قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو على قدر الارض فجاء بنو على قدر الارض فجاء منهم الابيض والاسود وبين ذلك بين الابيض والاحمر والاسود والفات بين ذلك وجاء منه السهل والحزن والخبيث والطيب بما الحيثا يبقى ربنا خلق من ايه قبضه القبضه ولذلك بعض العلماء شرح الحديث قالوا الذي قبض هذه القبضه وملك الموت ولكن ملك الموت الذي قبض القبضه هذا ليس عليه دليل مفيش دليل فاحنا بنقول ربنا قبض قبضه قبضوا هذه ولا قبضها ملك الموت لا ندري بس القبضه ايه؟ من الايه؟ من الارض فخلق منها ان فجاءا من ايه؟ فجاء بالمؤذن على قدر ايه؟ على قدر إيه؟ يعني متنوعين كتنوع الارض فهولا الاحمر وابيض واسود قلع ما هذه أصول الالوان ده اصل الايه الالوان الالوان دي كلها بتفرع من هذه الايه من هذه الالوان بتفرع كلها من هذه الايه من هذه الالوان الامر يفهم من هذا الحديث ربنا خلق ايه خلق ادم بعد خلق الايه بعد خلق الارض بعد خلق الارض ده بعد الارض ده خلق ايه خلق ادم وراد سعد في الطبقات صححه الالباني ان الله عز وجل خلقها قال ان ادم خلق باميل فرق بيضاء وحمراء وسوداء مش قبض حمراء وقبله لا قبض اشتملت على حمراء وبيضاء وسوداء ولذلك الرسول يقرا بيقول لك ايه فجاء برؤى على هات من السهل والحزن والخبث سبحان تجد الانسان زي بص تراب الارض ايه فجد حته زلط عارف زلط ايه يطح في ناس كده وهو ظلط دبش ولا ينفع ما حاجه باخره واحد سبحانه اللي هي زي الارض من خصفه كده ده. اي عدد سبحانه اللي فيها تمت خير كله يعني خيره اللي ينتابع به هو وغيره واحد له زي الرمج. مش عارف تمسيكها حط مية كده فيها تشغل مية يستفيل ياخد منها لكن يديك حاجة ينتج سبحانه الله الناس منهم من ايه؟ من الحزب والسهل والخميط والطيء متنوع ايه؟ ده تنوع الارض كيف يدوره عز, عز الناس كلها كيفية؟ كيف أنت عايز مليك؟ انت عايز ايه؟ طيب أنت عايز تعيش في جنة قبل الجنة؟ لا يجب أن تيش معنا أنس كل الناس له كل واحد ايه؟ كل واحد منه ليه صبه ليه ويهيه؟ كله في الحديد منه على ما نقود بلاك المسنة لأبي يعلم بسنة صهيم حديد أنس إن الله عز وجل خلق آدم من ترابٍ مش بخلق. من ترابٍ جعله طيب يبقى كيف تحول الطراب إلى طين؟ على ماء من الطراب جعله, جعله طين يبقى بالماء ثم تركه الله عز وجل مدة قد إيه؟ لا نعلمه مدة قد لا يمره طوركه. ثم تركه الله عز وجل حتى صار حمى مسنود حمى المسنود والطين الأسود المتغير تجيب الطراب فقط على مية بيتين سيوا فترة لها غير يقوم حتى بشكل كذلك أسود دي. متغير دي. هذا هو حمل أسود. اللي هو بيسمى ايه اللي بسمى صرصار بسمى ايه؟ بسمى صرصار ثم خلقهم وصوروا ثم خلقهم حتى صر صرصار كالفخار يبقى طيلة اذا عُلج بالنار أصبح ايه؟ فخار اللي انت فيك تشوف تعمل منه ايه تعمل منه مثلا قلة او لازيل و هاكتش رفين ها ها فذلك لها معمولة بما من قصة كال لكن طبع عندما عول جابل ايه بالنار أصبح ايه سنصل كلفة خلال. يعني بشيرين قول طيب ده بالنسبة لخلق ايه يبقى بما خلق خلق من ايه من تراب هذا عليه ما أصبح هذا ترك أن أصبح حمى المسنون حمى المسنون طين يعني له رائحة ثم بعد ذلك هذا الطين الذي ترك أهوى الحمى ثم ترك بعد ذلك أصبح صلصلة صلصلة كالفخر إذا منها يبقى هذا مما إيه؟ مما يقلق عليك وهي أخوة هل تؤلم عن الإنسان؟ قلقوا إزال؟ بقيتوا إزال؟ لتخلق عليها؟ في صحيح المسلم من حديثة أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاها فليتجندب الوجه شوف أخاها حيوان عندنا في البيت يحرمون شنوك يحرم؟ الضرب على الوجه ده في البيت يتعجيه وقد ضربته ألميك ده عندي ده في البيت من لا يحرم أي في الضرب على الواجه لا يوجد إنسان يا أخوة طيب إن فألعب لك ما؟ الضرب فيها أقول لك الضرب فيها في حترة في الوجه الضرب في أي حتة تالي في حتة تالي بأخطة فأقولوا اضرب في الوجه فهذا لا يوجد الضرب يواجه في الوجه إذا عالج أحدكم أخرهم فليتجنب إذا قاتل أحدهم فليتجنب الوجه فإن الله عز وجلنا خلق آدم على صورته ستون دراعا ذا الذي فين صح مسلم غرمادم على ايه على صوره 60 ذراع فقل له اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه واستمع ما يحيونك انها تحيتك وتحيه ذريتك من بعدك ابرنا انتقل قالا 60 ذراع اذهب الى اولئك بعد ان اذهب الى اولئك اذهب الى اولئك عند الملائكه فحييهم واستمع ما يحيونك به انها تحيتك وتحيه ذريتك من بعد فذهب اليهم فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله اللي هم زادوه ايه هم زادوه ورحمه الله وتحيه سيد هذا بتعيد معنى ايه السلام عليك فزادوه السلام عليكم ورحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنه يدخل على صوره ابي ادم فما زال الخلق ينقص الى الان زي إيه؟ ما زال خلق ينقص، أولا قد تسير الآدم بالعادية، طموما ما زال خلق ينقص، ليه؟ الآدم، سنونا زراعاً فيه، سنونا زراعاً في السم طيب الآدم يخرج؟ من إشكاليها في كلمة الحديثة خلق آدم على صورته هذه ده مع بعض الصفحين، قالت احنا, إحنا زي, زي ربين وجود طبعاً الحدود والانتحاد، وإحنا كل واحد ربي قد قلت لعبد ربه عبد, رب رب عبد العمليات قلت تدخل كله كل بعض دي رواية رواها أصحاب السنة والتبراني رواها ابو عمر قال لا تقبل الوجه فإن الله فإنك هذا مقود قاع على سورة الرحمن نعرفت لك رواية ليه؟ لأنها رواية قاطلة لا تثبت غير صحيحة لكي تعرف ماذا؟ صحيح، يتخلق قدم على ماذا؟ على صورة الرحمن هذه لا تصح لا تصح هذه الشرعة وإذن رحمه الله قال هذه الرواية فيها أربع علا كل عملة تفسد الرواية من الويلة إلى كل عملة بعد تخلص على الأحيان بلقى أربع. أربع علا فيها هذه الرواية طيب أحملك حسة طيب صح مسلم فَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ الضمير في صورة رجع إلى أكبر ورجع على, ورجع على آدم. نقول يا أخوة هذا الأرض حتى وإنك ترجع إلى الله تبارك وتعالى نبص المرض العلماء قالوا يا أخوة المضاعف الله عز وجل ينقسم إلى قسمين ينقسم حاجة إلى تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين قَالُوا إِذَا كَانَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ حي مستقيم، فصل فإضافته إلى الله عز وجل من إضافة المخلوق إلى إضافة تشريف زينا بتيجوا ليه؟ هناك الله بيت الله حد ربنا هناك هد إلا عزي الله بيت لكن ايه اضافه الايه اضافه تشريف لان المضاف قائم بذاته والمضاف قائما بذاته زي روح الله جسم هل روح ربنا عيسى روح ربنا اسمها انا والاضافه التشريف الروح من, اللي من, من التشريف اللي ارواح اللي خلقها لان اما اضافه تشريف لله كان مستقلا بذاته او بغيره فده الاضافه اضافه ايه اضافه, إضافة تشريف أما إذا كان قائما نعم قسم الأول إذا كان المضافة المضافة العز وجل قسم إلى قسمه إذا كان قائما بنفسه أو بغيره فوضيفة الله عز وجل فهي إضافة تشريف إضافة ليه؟ إضافة قسم الثاني إذا لم يكن قائما بذاته أو بغيره فهي إضافة إخبارة إلىه فإضافة الصفة إلى الموصول يروا الله فوق أيهين بذلك قام بذلك ولا, ولا لا لا هذه صفة من صفة الله كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام يبقى أنه وجه هذا المفصل لا يبقى هذه صفة من صفة الله تعالى يبقى المضافة الله عز وجل يبقى من قسم من إيه؟ إذا بذاته بقى تشريف غير مستقل بذاته هو من إيه؟ نسبة إليه تباركة الآن هل أنت مستقل بذاته ولا, ولا, ولا غير مستقل؟ مستقل بذاته إضافته يا الله على صورتي؟ إضافة للشريف زي ناكة الله زي بيت الله يبقى يضافة إيه؟ إضافة تشريف طيب الآن من مقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على سورته ستون زراعة في السماء خلق على من يخبر المباهي فبارك خلق آدم على سورته واستمر خلق آدم على هذه السورة يعني دخل الجنة هو ستون زراعة في السماء في سورة خلقه عزيلاً وخرج من الجنة وامز الأرض على هذه السورة وتوفا الله عزيلاً على هذه على هذه مدخل الجنه بنروح على هذه الصوره, الصورة. طب اما انت انت دلوقتي عندك كام سنه 30 سنه ربنا خلقك على نفس الصوره دي لا ليس على هذه الصوره لسه كنت ايه طيب بعد كده ما شاء الله ما يجيبكش كده ونت انت ايه تفيت زي سيد عادل لا هو من اول ان خلق قالوا على هذه الايه الى ان وانزل الارض هو على هذه الايه على هذه في السماء يبقى تغير ولا مر بيه لم يمر باقماع كما لم مر خلاص يا اخو طيب الان 60 ذراع في السماء دول قد ايه 60 ذراع 60 ذراع يا اخو عشان بس اللي اتخلف ده الايه لسه بينزل يعني 27 متر و70 يعني رأينا مثلاً الدور, الدور 3-300 يعني كم دور يكون دور؟ 9-9 9-9 أدوار 9-9 أدوار ده مين؟ خرق آدم عليه السامة شو ما احنا شاقلين في نقال الدراثة ما عصري شيء جزم أو لسه لسه أدوار 9-9 أدوار أدوار خرق آدم على جام دون زراعة في السماء سبعة وعشرين مكتب وسبعين سنتيم ده الصورة على هذه الصورة حتخش الجنة حتخش في شفلك اللي بدا فيه ده ده وتخش الجنة على صورة ايه على صورة الالب عليه عليه, عليه, عليه, عليه, عليه عليه السلام لن يقول فما زال الخرق ينقص طب العمله واضح وزل... ما زال الخرق جاي ستة واربعين سنتيم ستة واربعين سنتيم لا هو اللي ال... ال... ال... بيحسوه دي هو دي مكياس الزراع ٤٦، يعني الزراع اللي تتحسن به مثلاً في قطع الأرض بشروة ده ٦٠ زراع ولا ٧٠ زراع ولا كم شكل؟ الزراع ٤٦ صنة جدر ٤٦ في ٦٠ تكرر عدد من ٢١٧ و ٢٧ و ١٧ و ١٧ صنة الحديث تدل على الآية حديث الإيه؟ عن المن مسلم من حديث الأنس الدارة صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم وتركه في الجنوب ما شاء الله أن يتركه بخان جنبين خانقو في الجنب فجعل ابليس يطيف بي دي سي ده ابليس مخلوق يلف ايه يلف حواليه شوف فلما وجده اجوف علم انه لا يتملك لما وجده اجوف علم انه ده ولا يتماني. معنى خد الحديث ده عشان انت ما تنساش نفسك ده كان ربنا الذي خلقك بيقول لك على لسان نبيه بيبصرك بالعيوب بتاعتك بيبصرك بالعيوب بتاعتك لان الذي ابوك نفسه رباه وعارف الخلق الذي طبعته انت فقول اياك تاخد امانه من حد عشان عارفك ما شاء الله ربنا قريب وبيصري ممكن على يدك امانه ينتصرك وضع الماء اللي ايه؟ هو عارف عارف طمعك لذلك المرة أخبرنا عن السلام صلى الله عليه وسلم كيف خارق ايه آدم هذي كذلك؟ معنى أجوة اخوة بلاد قولا لأهل العلم له جوف بط له جوف عليه؟ بط الجوف داخل وقل له جوف يعني بداخله خالم داخل بداخله ايه؟ خال لا يتمالك علماءه على قولين. لا يملك نفسه عند الشهوة ولا يملك نفسه عند الغضر. يمكنني الحديث بقول لك ايه? انت قلت من ايه? انت قلت اجرق لا يتمالك? يعني ابعد نفسك عن مواطن الشهوات وعن مواطن الغضر. لانك لا تتمالك ايه? لا تتمالك نفسك. يا تحط نفسك في مكان شهوة طوال من ايه? ايماني قوي بالله عز وجل. وقول له لا ده ده بص وكان بياخد من اخوه لو مسافرني كويس الحق له متكسف. روح اشتغل مثلا في المكان. مين العمه ده في المساء؟ اول يوم راح اول يوم ما سلم على واحده دي ولا كلمها. ثاني يوم طبعا اتصل مع اخواتي فسلم عليهم هدومه مش اسلم عليهم بسل. ثاني مش عارف بدل بيه صحبيه خالص قلت له الاخ اقعد ما شاء الله على فربيوا لك أنت لا تتملك نفسك ابعد طيب الغربة أي مشكلة فأنا سابقنا وغير تسمعي فلان ده مؤتفى عشرين وخمسين جيب فلان ده مش عام حثر فلان عشان قضر ده بيحصر مع فإيقوى الغرب حط نفسك في موطن فيه إيه في الغرب بقول الله ده أنا بقى أملك نفسي لا انت ممكن إيه تضيع في هذا إيه في هذا بقى تعرف قمتة بتعرف نفسك فالإنسان يا أخوة يقول لا أقل نفسك وعن هذه الشرطة، إيه تلك المعامة يا أخوة؟ عن أرهب للمسائل، بسبب الجوف السبب ليه؟ الجوف اللي منه الشهوة باعتين واحد، قتل واحد، واحد عشان خاطر يعني بيحبوا يكون واحدة بس شهوة عشان ياركم يشرق، ستجي في أفضل البصائب إننا فيها النسبة ليه؟ بسبب الجوف فتقول ربنا لما خلق آدم، إبليس يرفي حول شو أخو فواجده أجوف فعلم أنه لا يتماني وليس نفسه وليس نفسه فانت تعرف نفسك عشان تهيه؟ فالإنسان يعلم الحقيقة هذه الحقيقة نفسه أيضا يقف في لما ثبت في المسلم والتدميزي وصحابه الألبين في صحيح الجامع ورقم خمس من حديث آنسي قال لما خلق باب آدم ونفخ فيه من في روحي عرس آدم ومن خلقه ونفخ ذوه عرس فأنهمه ربه أن يقول الحمد لله من الألهمه ربنا سبحانه وتعالى فلما فرد عليه ربه فقال أرحمك ربك وده بداية عندما تعقص انتقول ليه؟ يقول الحمد لله بعد ذلك يقول ليه؟ الحمد لله بداية عندما ربنا خلق عدم وفيه لواء يا إخوة فلما, فلما وصل تبوحه إلى أن فيه عقص الله أن يقول ليه؟ قالوا يا رحمك ايه؟ فرد علي مرضي يرحمك ايه؟ يرحمك طيب اخوة بعد ربنا خلق سيننا آدد ونفخ فيه من نموحي قال ربنا تبرك فعلا وعلنا آدم الأسماء كذلها ثم عرضهم على الملائكة قال أم يولي بأسماءها ولا يكونوا صرقين قصة ربنا معروفة بأيه بغيه بغيه اللي يتسوه هنا يا اخوة بعض الطلاقة ان المولا تبركت على أمر السدودين لادم قبل ايه قبل ان يعلمه الاسماء ولكن هذا القول اخو مخالف لظاهر القران اذا بدنا نتذكر بدايه القصه اقرب الملائكه اجى على فرد خفيف على بعد من اسماء كلها ويقربوا الملائكه تسمي لادم بسلوت بعد ايه بعد تعليم الاسماء ولكن كثير من الضغ هل هذا يخرج القول ان المراد بام قيمه ادم ربنا قال لك يا مود فيها ما يفسد فيها ويفسد في الدماغ فربنا بعلمه الاسماء وده اللي انت كنت تقول كنت بانه ايه فانا فيها ويفسد الايه يفسد في الدماغ المفروض ياخد ويعلم ارض من قال ابن عباس وغيبه ايه الاسماء وضعت على قال علمه كل شيء اسماء ابنائه اسما اسما اسماء ابنائه ايه اسم اسم. كل من صقف على عدة انتجيلة ملايين البشر. وقال هذا فرس وهذا حمار. عليهم بابه اسمها ايه؟ اسمها علمه كل شيء. يعني اي حاجة تبني لخسر حاجة يعني. على الفيسبوك يعني. قل الله دي سالآلتين يا عام. قلنا عليك كل اسم يستجيل. كل امر من الامور تقع. ربنا عليهم هل علمها لآدم عزيز وعلّم آدم كلها رسول هذا قولي يقرون ابن عباس رحمه ثم عرضهم على الملائك عرض مين أخوانا؟ عرض المسميات عرض المسميات فقال أنبئوه بأسمائها ولا يقولكم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعلم أكيد عائل في أخوة؟ أو الفيضة اللي نحن نقولها أعظم لا في درس اليوم أعرف الفائدة فأخرج بها. هذه ليه هذه الفائدة. وذلك ليه? ما هذه الفائدة? فقال أن يقولي بأسماء هؤلاء يكون مستقابل سبحانه. سبحانه وتعالى. سبحانه لا علم لنا إلا معاً نمتدى. احنا مشكلتنا قلنا ايه في, في الدنيا الانفاعي? في اللي إذا دخلت في أي مسألة فيها اختصاص لا يتحدث إلا صاحب اختصاص روكت مثلا معاك عربية ودخلت الميكانيك تقدر تتكلم معاك ومعاك شغل أنت دخلت لما درست أسان وجدت كلهم قدام مدرس التألعاب مدرس الموسيقى مدرس التاريخ كالأحيات يقولوا يا خاني عايزك تعربوني قولة تبارد إنما يخشى الله من عبادك الجنة. من اللي هيتكلم يا خاني؟ من الرسال العرب. خصوصه. ده الموسيقى يقاسي من أكام درجة. مش تتكلم عن العربي. تتكلم الموسيقى. طيب العضلات مش عارفة تعالى العلم. فكل مسألة. لكن فيه مسألة أفوالنا كل اللي بيفت فيها. مسألة تبتين. روح أهواتي. قول له خد اللي عارفه على براتي خد روحك انت مش عارف زي امي تسمع انت الفداء وانت واحد اخره يقول خلاص راحت مين تقول له بابا راحيتش طب عليه طلع راح قلت له والله ما راحيتش طب والعمليه هنا يا اخانا تقول لي امبارح راحت طب مشكله انت ثلاثه هو الوحيد اللي احنا ايه والله فهي قلني مقول لها شيفي أنا روحت إسكندريا وكنت نوأخذني كلهم في إسكندريا طلعت الصبح جيت الضبرة اليوم فأنا عايز أقصر بقية اليوم باعز بقى يقصر بقية اليوم يعني أنا هو يقصر في إسكندريا فهو عايز يقصر عن لي يعني هو اليوم ويقصر وصارت كلها قصر تبني أنت نهدت في إسكندريا وليس في مصر حدانا في مصر فالتقصر ليه؟ أنا ما يقول تناوي أصلا إنه أنا أقصر وده الأمر يه؟ فقوم بأخي قاعد جابني فأقول له ده بنت يعني طالما انت عارف حق جاء تسألوا إيه؟ انت تعلم خلاص يسأل خلاص نفسك ده انت روح تسكين ويجيه فعايز تقصر كمان بريبك طمان اقول اسبوع في اسكيندريك ويرجعني لأعلى أقصر اسبوع كله فالأمر أخوتي مع الأمر هو الحاجة وهناك نحن نفتي فيها هو فيه موضوع إيه؟ هو موضوع إيه؟ إيه ديه؟ فأخونا لازم تع ليس حكراً على أحد يعني ما يجيش هو يعني العلمي ده محصول على المؤسسة الرسمية اللي هو الأصدر فلما يجي حالي تكلم بقول الله دكتور في الأصدر خلاص مش حد نرخوض يتكنم جايب لا طلب ده مش حكر على أحد من المسلم مهما كان هو لكن ولاك من هو أعلم منه وأفضل منه وهي ما أدرس المؤسسة الرسمية لك من الشيخ ألماني الشيخ الأباني أخوة كان بيشتغل أساعات كان في ألباني وحصل يقع عليك أبو جاو بلد الشهر وعلموا الحيث بيشتغل أساعات ودرس بلازل حرارة خمسة سنة الحالي طيب الشيخ <تصفيق> الأباني أخوة الآن الذي شهد له كل أهل الأرض بعلمه في الحديث الذي كل أهل الأرض عيال على الشيخ الالباني والله يا اخو العيال كله قعد ليه؟ تيجي داخله جه بحق الكتاب عامل ايه في الكتاب اللي حققه ده؟ هو روح اجي اجيب دخل قلت الشيخ الالباني عايز تصي او بص نفس السنه ده فاكر يعني هل انت حققت ده ما يعرفش حد حد واحد بس انت لما جبت ايه تصاي الجامد ده جبتس عايز تروح عايز تروح ايه؟ والله يا أخوة في ساعة تنظر تجد الحدث الشيخ الألبان هذا صحيح هو يشيل الألبان ولا بحادث صحيح لبشعب الروايق يعني أنت بتنسل عرض الألبان مين لنفسك الشيخ الألبان يأخذ إدلاب رحمه الله الذي بنقول إن بغض الألبان رحمه النفاق نبض هذا الذي يسمه نافي يجعل قدر وعلم هذا, هذا الرجل الذي وضعه هل بهم تلس فيه يا أخوة، تخرج من أسهر، العلم هذا ليس حكراً على أحد، مش حاجة قوله بالله فلانده هو إيه؟ هو كراسي العلم ده لنخذه من المؤسسة الرسمية، وبيبت الناس إيه لا؟ طلب يعلم إيه سعر وزال كولك على المثال، عارفت لو رحت لكل درطيب، كنت لبقى فانا حرفاً لكو مئة ألف أمين، وعاذا تلس في كل درطيبولك لأنه لازم تروح تدريس الأول سنوية ومعداد ومبتدائي، فهل؟ هو تتخرج من السنواتية المجموعة عشان تخش ايه؟ عشان تخش إيه؟ طيب. طيب دانا ماشاء الله في الظرة والعالم والأخوة. يعني مو خزنه. هو عزف عقلم الظرة والاكتب تتوقع تدريسي الأول. طيب علم الشرعي؟ لا. الشرعي دا ليس حكرة على نهاية. هاي إنسان. كنت خلاص أمر الثاني يا إخوة؟ طيب طلب علم الشرعي ليس جاكرة على <تكلم> أي الأمر الثاني يقضي لك؟ ليس حكراً على أحد من الناس مهما بلغت منزله أن يتكلم وبقي في الناس لسكت ما فيش حد إحنا عندنا القول إحنا هاي البابا شيخ رقاصة، ما عندنا احنا بلوات أصفر يبين شيخ رقاصة يقول مسألة يحل الربا مثلا تطلع عين تقول الربا ده حرم، ليلا عندك عيني مفيش حاجه خالص احنا عندنا ابنائك امروا ده لا فرند قال طب انت عندك علم نوع لي بتشتغل ايه والله راجل فلاح ما لا وزع بس عندك علم نوع لي تعال ما عندكش علم لو انت دكتوراه الدي. يعني اعلى من مرتبتي لا تتكلم بدون ايه لا تتكلم بدون علم يبقى اخد ترسي المفروض يتعلم سبحانك لا علم لنا إلا معاً لم تبق التكلم بدون علم يقول لم شوف ربنا تبرق في عالم. يقول في كتاب الكريم قل تعالوا أدّوا ما حرّم ربكم عليكم وقالوا مرة أخرى بلاه قلوا مرة أخرى بلاه قل إنما حرّم ربي الفواحيشة وفي ما ظهر من رمواتكم والإثماء والبغية بغير الحق الترتيبه قلنا في الصعودية ولا في المزودية أعلى في الأعلى فواحش فالإث والبقر وأن تشرقوا بالله لها دعصة كده وأن تشرقوا بالله ما للمنزل في سداع الحاجة بعدها ايه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى القول على الله بغير علم دي من الشئ وأعظم من الشئ ولذلك يقول هذا الذي تعلمه السلف السلف بدون علم لا تتكلم طبعاً حيسأني فولاً أقول لا تعرفش أيضاً ما ما عرفش ولا تتكبر أن تقول لأعلم خلاص لبقى مفيش أحد من الناس يقول له لا ولذلك الإمام بلك لم في في 63 مسألة وفي 37 منهم أو 35 لا أعلم ده الإمام مين؟ مالك إبن الإمام وضائل الهجة الإمام يقول لي أعلم طيب أنا أعمل إيه؟ عبد الله بن عمر يسعى في الحسنة في طواريس الراديو ينصره ده أنا جاء لك لبلاد الشام للمدينة وكل ما عرف شيء الله بن عمر برح لمين؟ عبد الله بن عبد الله بن عمر أنا كل حالي وفتي فيه فما لو أجلش عبد الله بن عمر قبل. الحمد لله لقد سوية بن عمر محمى لا يعلم فقالك الله أعلم ولذلك يا أخوة المشكلة للحصول الله عليه وسلم قال إن الله لا يفضل العلم انتزاع تزعون مسؤولة عندما يفضل العلم بقبض قبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما الناس رؤوسا جهانا فسئلوا فأفضل بغير علم فظلوا فظلوا عرفوا قناة طارق الحديث الذي يقول عليه لابد أن يكون هناك رؤوس العلماء لما قيل شكة الملمات والنباز والمعذنين ويجتسمح للغلمات فالأمر يخذها الناس لا بد يخذ الناس غلمات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالواقع سيأتي على الناس سنون مخدعات وصدقوا فيها الكارب وكذوا فيها الصادق ويؤتمروا فيها الخارب ويخولوا فيها أمين وينطقوا هو والله يا إخوة ما علينا موضوع الهيورة يعني عقل يقيل إلا أنه رب الرجل التافئ شوف شباب أين تأول من هذا؟ من هذا الذي يجب أن في الأمور المسلمين الرجل يتكلم في أمر العامة هذا تبكينه في العمر يا أخي لو جبنا أعزله لديت فتوى لو أعرضت على ابن بازر من يتوقف في المسألة دين التشغلات مش قبها بتفتيت فسوء فأفتر بغير يقول الشباب الأوليو في رواية السفير يتكلم في أمر العام إذا كنت أخبرت بلانة أدد في هذا ليه؟ تبيني في هذا ليه؟ في هذا إلمك إلآن يبقى تعلم حاجة بدون علم لا كلام من أحد لا بد لدليل أجي مثلا لك والله ربنا أحد للذور عشان قال الله كده وقال النبي مكلم و ربنا حرم كده عشان قال كده و قال نبيه صلى صلى الله عليه وسلم كده لا يجيش على البعض يقولي والله أصل الشيخ فلان لا أروح يسأله الشيخ فلان تروح ايه؟ روح يسأله قوله الدليلة كمان انت جبتوا من فيه؟ جبتوا من كانوا دم وقت يبقى لما فلان ده انت, انت الكلام التي تقول على ربك ما تجيسوا لي ربك هذا الشيخ فلان, فلان؟ أنا لا تسألنا عرائي فلان و لعب لك الدليل أو خالي أقول لك الدلي ونروح فرام ونروح فرام ونروح يسأل قول يا أخوة دي كلام دي انت الكلام دي ما سنروح تحمل دليلك يحب المسألة دي لا يا أخوة دي كلام هذا هذا هو ليه؟ هذا هو المراد ونزلك عدد يا أخوة ونروح الإنسان يحزن عارف حالي الناس ذلك؟ أخوة لا أخوة بيلك السنة بوضوح هو عنده مسألة يروح يسأل مين؟ ينأني؟ عارف وقت الفل ده اقول حرام عارف الشيخ البابحان عارف الشيخ البابحان ده كل حاجه عندي مباح مش حاجه حرام ابدا والله بيقول حتى اخ واحد جالي 22 مره المساله بيقول لي كده انا بطلب عارف بطلب المره في 5 او 6 وكلهم بنفس الصريح وبيسحب في السادس قلت له اخي تاني يوم لديتهم أمراضهم في البيت الأخير فلاني يعني إيه اللي حصلت؟ أرضي الشيخ بنا بأنه لن يدفع كفار كفرني؟ فهو أعرف أنك من يدفع الشيخ تقول لك عادي أسأل الشيخ فلاني؟ وروح أسأله سؤال عشان يديني النتيجة اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزها وهو أنا أبيت فقيم في فقه الطلاق عارف اللي من المعلمة والي من الفن؟ وروح شغلتها أنا عليها و... كذا شيء إذا كنت أخذت تسعة وقتينها تتلع عليها مثل إذا خرجت بيت تقولي كده تقصد فيش نية لما فيش نية أصلاً إذا خرجت بيت تقولي كده النية لدي المسألة دي فهذه أصلاً يا شيخ فعشان الشيخ يقول أنت تضحك على مين؟ تضحك على مان؟ أنا على نفسك وأنت توبت يبقى في المسألة قد يتضحرك من تسألوا بليه؟ في اي مدوى عشان يجيبك اي جبل اي شابة اي بصة خلاص خض يعني حضرتك بطول علي كزا مثلا اتنزلش بالبين مش هتفش على اي جدو التفصيلات احنا لنعمل خطبتين عام ويط احرم الطرق انا اقول لك لسا <تصفيق> ايو اعرف بيقول لها ما تمزلش بالصاف نيته من الداخل هو يعني تهديد مثلا ايه هتداد انا ما هتكلمش بص يا اخي بص اللي <تصفيق> بتعضابي انا بص اعرف اعرف رجيت مصوتي واحد قال لي مرة كذا يقول لك هاتلي, هاتلي الشخص عشان المسألة لا. لي المسألة ماذا بتنطي هقول لي المسألة عشان نعم كاتل أبو لك فوقتلك الأمر بعيد فهو قال لي مرة مثلا لصاحبه مسألة على الطرق من أتماه عشرة مسألة ده صاحبك لكن تبتخطط مرايب كلا عليها طالع لو خرجتي من البيت تقول لي طالع يعني ده أنت يعني الأمر يقول ليش قال وسعدته الحاميه طبعا والعصبيه واخده فهل اتسابوت لا دابوت بيهددها بتهددك ايه تهددها بالطلاق يبقى, يبقى يبقى انا بهدد طب هدد بايه هدد بالطلاق خلاص لكن انت صاحبه ده بتهدده عشان اشط عشان ايه عشان يعمل كده بس ما دماغك خالص اصلا ده انت بتخاطبها هي وتقول لها ان انا بهدد قصدي لا, لا، تهديدها بطلاب تهديدت بلاي؟ بالطلاب بصف يعني هو يكون من من يسمونه قول بإن الله ومع سنة فضي لما قضى اليادة يعني هو دخلت بحسول عمل فيها مثل اليادة؟ لا، هو دخلت بحسول عمل فيها مثل اليادة؟ قال سؤال ابن أمور عمه, عمّة لا يعلم في حوالة بالضبط بحسول عمل فيه، لكن سنة الناس بعد الصلاة نعم، ليس ليس ليس بحسول لا، بل بعض الصلاة، بص استفتحه وما فعلها، ما يف لله؟ بعد كله صار تقول لسينا؟ بعد, بعد أن يضعوا حبنا ستعالج مسك وشه غلاء وفهمه وقال لك بركة؟ ما زي ما سيقول لكم أقول لك بسم الله الذي لا يقرأوا ليه؟ يقرأوا الأسكاري عندما أصدق بسم الله الذي لا يقوم مع اسكه ومشتغل كفهين؟ يمسح في, في, في, في جسمه ومشاديه بسم الله هل الذي لا يقوم مع اسكه؟ ونوستيب حتة كيسم هدوء ويعيد فيها عشان خاضر عنه؟ فهو تبص <تصفيق> عبارة شو عبارة شو بس المخ هل ما فعله شعبه عبادت بس شوف يعني ما حد يجي لي مثلا عبد الله النهارده عمل كده لا يعني قبل هي ليس عباده من قبل ماشي راجل يشوف النبي عمل كده ويروح بقى هو ان هو حكمه نعم ما ما <تصفيق> <فهلاً>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مش بس قال انه اشد الاخره نعم فلوس ساعه خير لا مش عايز يقيس كل بس هل ورث يعني انت ربطيقة تسمي الآن إلا جلالهم مع اسمي شخصين صحراسة في الجسمة لكن عندما تنام ورد في قصر كان ايه؟ ينفض هو في اذي وقتة اخلاص ومعويزات وينسعوا فيه مرأسه ومستوز غيرا من جسد الجزء الى قدامه بس انت تعشو من جسد الرأس ومستوز من ايه؟ الجزء الى قدامك في الجسد ده دورة بس، مش كيف نا كيف انا عشب والله فرحة إن شاء الله تتذبع تسبب إياه مثلا أنت بتجيس العالم وتعلم منه أنا في العالم هذا بيدكر عمل بدليل ولا يذكر بدليل ونسأل قضاء يفهمون لكلام عارفوا إحنا كل واحد جديد وعارفوا إحنا بس واحد جدا داسم دا كل كلمة شحنة الكلام لكل دليل وإيه دليل نعم هو علم عندك علم تتكلم ما عندكش نعم بس لكن تسجد فينيا مفتوحة بكل واحد وعد ما فيش حد يقوله فين دليلك انت اتكلمت تب... تبقى انت كده اهدق و الواحد يستر دليلك فين بس اوعى تكون اتلخبط بالنسبه للقطه بتاعتك نعم يعني اسمعنا طالما بتنزل بالي في الجول بتاع القطه اللي بتقول نقص نعم سيد جبرين غلط القطه دي في الارض استحلفك بالله الا نقول سن شيء لا اس استحلفك بالله اقصر بالله امر نعم انت حضرتك يعني تعرف الحديث نعم قال الحديث ضعيف لا ضعيف نعم السؤال الثاني تاخذ قبضه كيف نعم نعم في السؤال الثاني انت حضرتك وصفت ادم من عند مناخيره لما رمق بصت لعينه بصت است حضرتك فادي ده بقى معطس لما نزلت انا مايئ لا لماذا؟ نحن مجمونا إيه؟ ما أشهد تقول خلق السماوات ولا خلق فرمس إحنا بنسكن ما ورد اللي ورد في الحديث نروح وصلت إلى أم فيه أرس لم وصل العين وحصل إيه؟ لم وصل جيد وحصل إيه ما في فيش ما عرفش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الموعب للكلام له أقول الله الحمد لله حديث أعديث لأنه الحديث صحيح لك برأة ما هذا الكلام له سيئا نزل نور نسأل الله يا عمي ونظر على الأسوة صح ليه وصح أقول لك أعني عرف كذا بس مخصص الأنبياء ويسمى العرعيس المجالس الذي ينسى بزورا وكالي اقرا الكتاب ده يا سلام ده والله عارف اي شيخ قاص اخيرا المنبه تلاقي المسجد ما فيش مكان كل طبعا جزر رمي راح الاخر الارض ومش عارف وجهه ايه وخد مش عارف معاه خيل نوعه ايه ومشي مش عارف في الظلمه وش من هاب عليه في الدخان ولقى نفسه حاجه دي انت قصص امه خش كده في خلق ادم دقع على سبعه ادي الامور يعني عجيب كل حاجه وليه قلت تنمي وليه قلت تنمي وليه قلت تنمي ده أول عدف نحن الزب حيقولنا في بداية الأحداثة بداية الكلام في القصة القرآن وإنه لا سبيل للمه إلا معرفة القصة القرآن إلا ما أخبر النظام عزيزي إلا اليوم وإياك أن تشغل نفسك بما وراء النص عليك بما ثبت وطلب ما عادلك إنسان قلنا سيدنا يوسف ربنا إيه ولا قد همت بيه وهمت لو لا أبره إيه برهن ده؟ ما عرفش لو كان في فائدة هو مثلاً الكهب بتاع أهل الكهب عندنا في الصعيب نقول أولي مشرب ولا مغرب طيب يا أخي إنتا ما ستستفيد؟ مشرب يعني استفدت إيه؟ طيب مغرب؟ مش التارع بحاجة ويذكر الأمر سبحانهكم ما أنت يعني فيه أمور في, في الدبل زيلك أقول لك أمر يجوا لك إيه وقالت نم له عارف يعمل درس كامل هي ضربة ولا ونس <تصفيق> طب النبله اتزق استفدت ايه يعني انسى وربنا يا اخي وخد ربنا ما ذكرنا قصص الا الامر اللي بتاخد منه فائده اهل الكهف دول اسمهم ايه اسمه فلان محمد بن اسماعيل بن برهات هتعرف تستفيدي يعني اسماءهم اسماء هتاسبهم ما دام انت انت لك تاخد العبره من غصه الذي أخبها كانوا الناس الذين قوموا معدم عليهم إلا أنكروا وإلا أنهم إستعالوا لهم فرأيت كده كلهم خارجوا أخذوا هذا الشب والمشاركة في هذه العمور فأولوا إلى كهف وفراب من احتفاءات ألام لكن أنا أتفع عن الأمر المضليه هو عشان أداء كل يخلنا هذا من ليه من أمور يعني ما هو الرأي النص يعني وذلك نحن قلنا في بلدة حدثة ربنا يقضل درسنا ربنا يقضل ما عشان تبقى بأسما لا مرزوك طيب انا قلت كلام ناميا يرد في كتاب الله والسنه يبقى انت تكتبه عرضه كده مختلف خلاص يا اخو الجزء الاخير برضه الاخير طيب نصلى على الاعلام نور الرسائل هذه اللهم ان اطعط ثم اتباع ومن فاضل ما مستنلا وتقدم الى بالسلام على مصطفى ربنا واختي الحبيب محمد بن شلال الزولا نصلى على اليمين محمد فوري والثقيل بالعلى ويد شاره الله وهو بن شاد وداتا استغفر الله وكيف ¿Qué es lo que